بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدم لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها وعنوانها حقوق الإنسان في الإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي المدرس والموجه للمسجد النبوي الشريف والتي ألقاها فضيلته في مسجد الأمير متعب في مدينة جدة يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر الله المحرم لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 فإن موضوع حديثي معكم في هذه الليلة التي نرجو أن تكون ليلة مباركة إن شاء الله حديث يعتبر حديث الساعة وهو بعنوان كما سمعتم حقوق الإنسان في الإسلام هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير ممن خلق عليه حقوق وله حقوق ويجب أن يعتقد أنه لا توجد جهة أو منظمة أو لجنة تحافظ على حقوق الإسلام على حقوق الإنسان كما يحافظ الإسلام على ذلك أو بعبارة أخرى لا يجوز اعتقاد وجود جهة أو منظمة. أو لجنة تحافظ على حقوق الإنسان مع اعتقاد أن تلك الحقوق مهدرة في الإسلام، اعتقاد هذا المعنى خطير على إيمان المرء، بل يجب الجزم. لانه لا تهدر حقوق الانسان حيث تطبق الشريعه الاسلاميه وانها ضائعه حيث لا تطبق الشريعه الاسلاميه يجب أن تكون هذه عقيده كل مسلم بعد هذا التمهيد ابدا معكم في الحديث الحقوق جمع حق ولفدة حق لها معان كثيرة في اللغة ولكنها متقاربة أو مترادفة من حيث المعنى الحق اسم من اسماء الله تعالى لأن الله وحده هو الحق وما سواه باطل دينه هو الحق وتشريعه هو الحق إذ كل ما عداه لا وجود له من ذاته وإنما يوجد بإيجاده سبحانه وأنه أيضا لا قيام لاحد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم غيره ويقوم عليه وهو قيوم السماوات والأراضين في هذا المعنى يقول الشاعر على كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل كل ما عدا الله باطل زائل ومعزه وكل تشريع غير تشريع الله باطل الحق إذن ضد الباطل الحق الامر الثابت فانطلاقا من هذه التعريفات المتقاربه كما قلنا حقوق الإنسان تلك الأمور الثابتة للإنسان أو على الإنسان فلنفهم جيدا حقوق الإنسان تلك الأمور الثابتة على الإنسان أو للإنسان إذا تحدثنا عن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام والإنسان له اعتباران فباعتباره مخلوقا مرضوبا لربه ومولاه عليه حق عظيم يجب عليه أداؤه نهو ربه وخالقه سبحانه بحيث لو لم يؤد ذلك الحق على الوجه المطلوب يكون قد ارتكب ظلما او اعظم ظلم وقع في الكون وذلك الحق هو اخلاص العبادة لله اخلاص العبادة لله تعالى وعدم الاشرات به هو حق الله على الإنسان وعلى كل إنسان وعدم أداء ذلك الحق وصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تعالى ذلك هو الشرق وهو الظلم الأعظم سواء كان ذلك في شائر العبادات او في التشريع يعتبر الإنسان الذي لم يخلص العبادة لله تعالى في شعائر دينه أو لم يخلص, لم يخلص لله تعالى في توحيد أقراع والمتابعة يعتبر مضيعا لأعظم حق للرب العظيم خالق السماوات والأرض فبين هذا الحق رسول الله عليه الصلاه والسلام في أسلوب استفهامي ليثير, الساء ليثير انتباهه ليفهم سؤاله اذ قال عليه الصلاه والسلام اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب معاذ على هذا السؤال ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يسرك به شيئا يقف كثير من الناس عند هذا النفس وأمثاله في النهي عن الشرك عند شعائر العباده ولا يتجاوز الى توحيد الطاعه وتوحيد المتابعه بمعنى لو ان انسانا اخلص العباده لله سبحانه وتعالى في شعائر العباد. يصل لله لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به ندره لله وجميع أنواع العبادات لله إلا أنه يتحاكم إلى غير شرع الله هل ينفعه هذا التوحيد لا إذا كان يعتقد أن تشريعا ما يجوز التحاكم إليه أو يساوي تشريع الله أو أحسن منه في هذه الصور كلها يكفر هذا الإنسان كفرا بواحة مرة أخرى الشرك الذي نهى عنه رسول الله عليه السلام والسلام ونبه عليه في هذا الحديث وجعل إخلاص العبادة حقا لله تعالى على العباد عام في شعائر العبادة وفي توفيد الطاعة والمساء والتفريق بين التوفيقين غلط لا يسع مهما أثرت من أنواع العبادة ولم تصرف لغير الله ولكن عتقدت أنك شريعا بشريا ما يجوز التهاكم اليه مجرد جواز او انه يساوي تشريع الله او انه اهزم منه و اليق ارحم هذا الاعتقاد يؤدي الى غرده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سماهم كافرين ظالمين فاسقين لذلك يجب التنبه لهذا المعنى لأن الناهيه الدستوريه في الإسلام اهملت من حيث الدراسه اهمالا غير لا وان كثيرا ممن يهتمون بالتوحيد والعقيده يقتصرون على توحيد العبادة في شعائر العباد فالصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر ويتناسون الناهية الدستورية وهي لا تقل أهمية من الناهية الاخرى هذا الحق العظيم قد يقصر بعض الناس في أداء هذا الحق لله تعالى ويقع في أي نوع من أنواع الشرك فعلى السلطه المسؤولة المسؤولة عنه التي يعيش تحت رايتها وسلطانها عليها أن تؤينه ليقوم بهذا الحق لله وإذا ادت الحال وهتاجت السلطه إلى استعمال القوه لحمل هذا الانسان على اداء حق من حقوق الله تعالى ذلك أمر واجب مهتم على تلك السلطه فيجب عليها المحافظه على هذا الحق وتكثير السلطه في حمل الناس على اداء حق الله تعالى يعتبر تبثيرا منها في القيام بحق من حقوق الإنسان لأن هذا الإنسان الذي يعيش تحت رايتها وسلطانها له حق على السلطة وليس هناك حق أعظم من حق الله تعالى إذا على السلطة أن تحمل من لا يبسنع ويمتثل بدون قوة يجب عليها أن تحمله على أداء هذا الحق بالقوه في قوتها وسلطانها لأنها رائية ومسؤولة ومسؤوله عن رعيتها، ولأن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن القرآن يهدي للتي هي أطوال ولكن السلطه تنفذ تنفذ بيان القرآن وبيان أهل العلم التنفيذ هو الغاية للإنسان اعتبار الآخر وهو أنه حيوان ممتاز ميزه الله بالعقل والعلم والادراك وأكرمه على كثير مما خلق وقد خلقه من أجله من أجل عبادته ومعرفته في بعض الآثار الربانيه يا ابن آدم خلقتك من أجله فلا تلعب وخلقت لك كل شيء فلا تتعب هذا الإنسان الله ميزه بهذه الميزة وشرع له تشريعا حكيما يتضمن حفظ حقوق الانسان في اروع سوره الله العليم الحكيم شرع الإساس وهفذ به الأرواح والأرض ونوه القرآن بذلك ولكم في اكتاث الح... حيات الموت أنفى القتل أنفى بالأكل هذا مثل عربي وكلام الله ابلغ لغة ولكم في اكتاث حيات شرع الله حد السرقه لحفظ الاموال وشرع حد شرب المذكر لحفظ العقول وشرع حد الزنا وحد الاب لحفظ النسب والعراض ولقهاره الفرش وشرع حد المفسدين في الارض من قطاع الطريق ومن يشبههم لحفظ الأمن بين عباده سبحانه وهو عليم حكيم وشرع حد الردة حفاظا على الدين والأكيدة هذا هو الإسلامة وهكذا حدث حقوق الانسان اذن علينا ان نعلن بكل صراحه دونها كل الصراحات معتدلين بديننا لا تهدر الحقوق حقوق الانسان ولا تضيع حيث تطبق الشريعه الاسلام هذه قاعده يجب أن يؤمن بها كل مسلم لا تهدر حقوق الإنسان ولا تضيع حيث تطبق الشريعة الإسلامية ويقاعدة السادقة مئة في المئة فيجب تصديقها والإيمان بهذه القاعدة فانطلاقا من هذه القاعدة نقعد قاعدة أخرى الحقوق مكتولة في المملكة العربية في السعودية وغير ضائعة لا لكونها سعودية بل لكونها تطبق الشريعة الإسلامية هذا ما يجب أن يأتكده كل مسلم مسلم سواء كان سعوديا او غير سعودي، لان الابيه اسلاميه لا سعوديه وبعد من فاته الدخول في هذا الاسلام والتمتع بتشريعه العظيم فاته كل شيء في الدنيا وفي الاخره الاسلام هو كل شيء للحياة الكريمة في هذه الدنيا وللحياة السعيدة في الدار الاخره هذا هو الإسلام أما حقوق الإنسان في المفهوم الغربي فشيء آخر الشيء يظهر خسنه الضد إذا عرفت الخير ينبغي أن تعرف الشر. إذا عرفت الهدى ينبغي أن تعرف الضلال إذا عرفت سبيل المؤمنين ينبغي أن تعرف سبيل المجرمين لتتم معرفة فرق وإلا من يعرف الحق فقط ويعرف سبيل المؤمنين ولا يعرف سبيل المجرمين هذا كثيرا ما يلبس عليه وهو الواقع الذي نعيشه اليوم إذا تصورنا حق التصور مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام في ضوء التفصيل الذي أوجدناه. ما الذي بقي من حقوق الإنسان حتى نلتمس عند غير المسلمين عند الغرب ما الذي بقي إذا حفظ الإسلام للإنسان جميع هذه الحقوق في نفسه وماله وعرضه وعقله وعقيدته ودينه ما الذي بقي من الحقوق حتى نطر لنلتمس حقوق الإنسان عند الغربيين ما الذي بقي هل نلتمس الحقوق حيث سهدر الحقوق هناك سهدر الحقوق بل من العدل أن نلتمس العدل حيث يحارب العدل والإنسان، ويتوافق وتتوافق وتتوافر أنواع الظلم هنا، وتنسحب وتنسحب البرمات، هل يجوز للمسلمين أن يعتقد حقوق الإنسان؟ لا توصل الا بمفتوح الغرب او ننخدع بدعم من يزعم انه ذهب الى الغرب الى اوروبا فوجد هناك اسلاما بلا مسلمين ثم رجع الى شرك الاسلامي فوجد مسلمين بلا اسلام لما صر هذا الرجل هذا التصريح الخطير اعتبر أصباعه أنه عبقري تصريح رجل عبقري لو سألنا هذا المسرح لما ذهبت إلى الغرب ماذا وجدت؟ هل وجدت غير القمور والفجور والإشيال؟ ماذا وجدت؟ تقول الرئيس في الغرب إسلاما بلا مسلمين إسلاما مجسدا يمشي وحده لا يحمله المسلمون فرجع إلى الغرب وجد مسلمين عزل ليس ليس عندهم إسلام يا سبحان الله هذا الكلام فسره بعض الخطباء في الأونة الأخيرة الذين قالوا العدل هناك في الغرب يا رب في أمريكا لا يوجد العدل هنا العدل هناك هذا تفسير لهذا تفسيره الخطير لذلك العبقري. وهل تدرون ما مفهوم العدل ومفهوم الإسلام ومفهوم العدالة عند هؤلاء فسره خطيب الذي اشرنا اليه سابقا حيث قال في الغرب في امكان فرد من افراد الشعب ان يقف امام حاكم من الحكام فيقول كل ما يريد ويسقه يسبه الحاكم يا ليته وقف الى هذا الحد بل قال كل ذلك في ديننا هكذا يفتري الجاهل على الإسلام ويسيء الى الإسلام من حيث لا يشعر يعلن وهو على منبر خطبة الجمعة إن إسلامنا يبيه سب الحاسب نقول له ربيدا الإسلام لا يسمه لنا أن خطبك أنت الذي تسبه بهذا التسريح الخطير الإسلام لا يسمع أن تسب رجل الشارع فضلاً عن الحاكم رسول الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ويقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللان ولا بالقران ولا الفاحش ولا البذيء الإسلام يهدد الاخلاق الإسلام دين الإنسانية لا يسمى بالسفاهه والسب والشك للانسان العادي فضلا عن الحاكم هذا الخطيب اعلن غير مرة أنه لا إسلام ولا إيمان ولا عقيدة إلا بالعدل أفسر ما هو هذا العدل السبت ان تسب الحاكم. هذا هو العدل يا سبحان الله إذا كان لديك هوايا في السبط. لا تدعو الناس إلى السبت هذا ليس من الإسلام في شيء هذا الاعتقاد لولا اننا كعادتنا نلتمس الاعذار للناس اما بالجهل او بالشبه تؤدي الى الكفر ليس بالامر الهيئ اعتقاد ان الغرب النصراني عندهم العداله هناك العدل وهناك الانصاف وليس في الإسلام شيء من ذلك هذه ردة لأن معنى ذلك فضلت على الإسلام ملة أخرى كافرة جعلت فيها العدل والإنساء فنوانفيس ذلك عن الإسلام ولكننا كما قلت لا نتسرع فعادتنا بالتكفير يبين الحكم والشخص المعين حتى لو صرح بمثل هذا التصريح نتوقف في تكفيره قد يحمله على هذا ضعف الفقه في الدين قد يحمله على هذا لأنه درس الثقافة الأوربية وعاش هناك. ولم يتمكن من الدراسه الاسلاميه جاهل وان كان خطيبا فهو جاهل قول يقبل منا هذا العذر خير له يقبل ان يكون جاهلا خير له يزعم الديمقراطيون والمقلدون لهم ان للانسان حقوقا طبيعيه لكونه انسانا وله حريه مطلقه دون ان تكون مقيده بقيود الشريعه وبضوابط اسلاميه له مطلق حريه ثم يعددون هذه الحريه منها حريه العقيده اي للانسان ان يختار اي عقيده يريد واي دين يشاء له ان يغير عقيدته من وقت لاخر كما يغير ملابسه يعيش فتره من الزمن مسلما يبدو له ان يتحول الى اليهوديه ثم النصرانيه فله ذلك وليس لاحد ان يعترض عليه هذا حقه مفعول بالقانون القانون يعطيه هذا الحق واحترام القانون واجب اذن له ان يتورط فيما يشاء من الكفر ومن الشتاء فهو حر مطلق قبل أن ننتقل إلى الحقوق الأخرى نتساءل نسأل المقلدين من المسلمين الذين يقلدون الغرب ويدعون إلى الديمقراطية هل فهمتم معنى الديمقراطية؟ وهل تعلمون هذا الحق حقه في العتيدة وهل تؤمنون مع الغرب لان للانسان ان يغير عقيدته كيف شاء ومتى شاء ما أعتقد انهم يؤمنون هذا الايمان ولكنهم مخدوعون لانهم نظروا الى الغربيين نظر, نظر تعظيم واكبار وحكروا انفسهم فاصله مقلدين ما يقوله الاستاذ الغربي قد يمثل ذهب الشاب الى اوروبا ودرس هناك فاكمل دراسته فرجع من هناك فزملاؤه يمدحونه ما شاء الله يتكلم الانجليزي بطلاقه هذا المد ولا يدرون لأنه قد طلق الاسلام طلاقا بائنا او طلاقا رجعيا على اختلاف بينهم فرجع فهو غربي العقيده غربي الطبيعه ميوله غربي يعيش بين المسلمين متضايق ينظر اليهم نظرة استهقار العدل هناك الإنصاف هناك هكذا في كل مناسبة من الحقوق المطلقه التي للإنسان في الديمقراطيه الغربيه حرية القوم وحرية الرأي للإنسان ان يعبر عما في نفسه باي اسلوب يشاء ليس هناك قبيح او حسن يسب الله سبحانه العليم الحليم ويسب رسوله ويسب دينه لا دي احد يعتمد عليه حر عنده حريه الراي والتعبير وهذه الحريه مقتوله له بالقانون والقانون يجب احترام بلغت الحريه عند الغربيين للرجل ان يطلب حقد النكاح على رجل مثله تحت في مايه ليس امرا عاديا له هذا الحق وليس لهدم ان يعترض على هذا العدد الشاذ مرة أخرى نسأل عشاق الغرب والمقلدين هل تقرون هذه الظاهرة؟ أم لا؟ أما هذه الظاهرة الشاذة لم أعلم ولم أقرأ لأي دولة إسلامية عربية أو غير عربية التي ترفع شعار الديمقراطية أنها تبنت هذا العجل ولكن كثير من الدول العربية التي ترفع شعار الديمقراطية وافقت الغرب على أن للإنسان أي أدلي وبره من أي امراه شاء في أي مكان شاء في الاماكن العامه وفي منزل زوجها ما لم يغصبها هذا القانون تطبقه الآن بعض الدول العربية لذلك ينظرون إلى حكم هذا البلد أنه حكم متاخر وللأسف بعض الفتاد المحليين يأتب على الحكم الذي نعيش فيه هذا الحكم الإسلامي فيقول إن كثيرا من الدول سبقتنا إلى الديمقراطية ونحن لم نحرك ساكنا لم نحرك ساكنا فيما في تطبيق الديمقراطية فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد ومجتمع هذا البلد لتطبيق الديمقراطية والإيمان بالديمقراطية قال ما تعرضنا لهذه اللفذة الأجنبية التي تملا الفام عند نطقها يجب أن نفهم معناه الغرب النصراني عاش فترة من الزمن فهذا الطهاه الكنائس وملوكه مظلمه واخيرا ارادوا ان يتخلصوا من هذا الظلم من ظلم الملوك واستعمار الكنائس بعد مداولات الرعب والاجتماعات والمؤتمرات خرجوا بنتيجه ان الشعب الناضج هو الذي يهتم نفسه بنفسه. لا حاجه إلى الملوك ولا إلى الكنى. الشاب نفسه يهتم نفسه بنفسه. هذا هذا معنى الديموقراطية. لا يستغرب من الغرب النصران أن يتبنى هذه الفكرة الشاد لكن الذي يستغرب ويديش الإنسان. أن يؤمن مسلم يؤمن بالله وبشريعة الله أن يؤمن بالديمقراطية هذه بعد أن فهمها لذلك أنا أقول مرة أخرى إن دعاه الديمقراطية من المسلمين وخصوصا من الكتاب من داخل هذا البلد ما أعتقد أنهم يفهمون حقيقة الديمقراطية على ما شرعهم وإلا كيف يدعو مسلم إلى ترك شريعة الله والتعاكم إلى شريعة بشرية غربية نصرانية ذلك التشريع الذي يعتبر حتى بالنسبة للغرب كمستغيث من الرمضاء بالنار ما الذي يلجئ المسلم إلى هذا التشريع التشريع البشر الكافر وقد أكرمنا الله بشريعته سبحانه التي أنزلها في كتابه وبلغها رسوله الأمين عليه الصلاه والسلام نرجع مرة أخرى إلى حريه العديدة حريه أليها معناها حريه الردة للإنسان حر أن يرتد إن شاء ويبقى على الإسلام إن شاء والكفر أنواع اعتقاد أن حقوق الإنسان أنه طبق الإنسان مضيع ومهدره حيث تطبق الشريعه الاسلاميه وانما يدافع عن حقوق الانسان الغربيون لجنه حقوق الانسان اللجنه الفلانيه والشروط من الحكم الاسلامي الى احكام بشريه وضعيه محليه كانتهم الثورده هذا هو الكفر بعينه لذلك عندما تقرؤون وتسمعون لجنة حقوق الإنسان يجب أن تتساءل أين هذه اللجنة أين, أين موقعه من هم الأعضاء في هذه اللجنة التي كثير من المسلمين يريدون أن يطلبوا الإنصاف منها <تصفيق> أعضاء هذه اللجنة الأمريكيون والبريطاليون والفرنسيون واليهود وأمساك بمعنى الذي يريد أن يشتكي إلى لجنة حقوق الإنسان ويطلب منها الإنصاف والعدل وهو مسلم يعيش تحت راية الإسلام حيث تتغبق الشريعة الإسلامية لا اعتقد أن أهداً من المسلمين الفاهمين لإسلام والفاهمين لأعضاء نجلة حقوق الإنسان وبما ينصفون وبما يعدلون لا اعتقد ان مسلما يجد هذا الموقف ما لم يكن مخدوعا لان معنى ذلك عدم الرضا بحكم الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى وربك لا يؤمنون حتى يخطبوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما تضيت ويسلموا تسليما عند من يفهم أسرار اللغة العربية فليتدبر قوله تعالى ويسلموا تسليما فاكيد الفعل بالمصدر اي تسليما لا يخالطه شك أو تردد بالرضى والمهبة سواء صدر الحكم لك أو عليك تسلم تسليما كاملاً ليس في نفسك غضابه أو حرج لكوني حكم الله لك أو عليك في هذا يتم الإيمان أما كونك تقبل الحكم وترضى اذا كان لك وتغضب وتتخلص منه اذا كان عليك او ضدك انت متبع للهوى في هذه السوره ولست متبعا للشريعه هذا بالاختصار علما مني لأن هذا الموضوع يثير في النفوس التساؤلات فلنقتصر في الحديث فلنستمع الى الاسئله ولعل في الاسئله ما يفيد اكثر واكثر من الحديث وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أخي الكريم هنا ينتهي الوجه الأول سائل يسأل فيقول لقد قلتم من نعتقد أن تشريعا تشريعا ما أفضل من شريعة الله ومن تشريع الله فقد كفى. استدللت بقوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ونفس هذه الآيات تستدل بها جماعة التكفير في منهجها للتكفير فما يكون فما يكون تفسير قوله تعالى او تفسير قول ابن عباس ان تلك الفرق خلاثة السؤال يقول قلت إن من اعتقد أن تشريعا بشريا ما أفضل من تشريع الله فهو كافر أقول قلت هذا وأبلغ من هذا من اعتقد أن تشريعا غير تشريع الله يساوي تشريع الله فهو كافر عير بل من اعتقد يجوز ليس بأفضل ولا مساوي لكن مع ذلك يجوز التحاكم إلا غير شريعة الله سافروا أيضا كفرا بواحا قبل ان أكمل الإجابة احيل هذا السائل وأمثاله على كتيب صغير حكم تحكيم القوانين لسماحه الشيخ محمد الإبراهيم آل الشيخ مفتي هذا البلاد سابقا عدد أنواع الكفر الذي يكون كفرا بواها والذي يكون كفرا دون كفر وأورد كلام عباس كلام عباس مفتر ليس بالإطلاق إنما يكون كفرا دون كفر في سوره واحدة عندما يحكم الانسان بغير ما انزل الله وهو يعتقد انه غير جائز حرام وانه مذنب ومخالب لشرع الله اي لم يعتقد الجوائز حكم بغير حكم الله تعالى غير معتقد للجوائز مثله الذي يشرب الخمر معتقدا بأن الخمر حراب كبره كبلا دون كبر ليس كبرا بوايا من شرب الخمر أو لم يشرب ولكن اعتقد حلن الخمر يكبر لكن من شرب الخمر معتقدا كرمتها كبره كبلا دون كبر كذلك من هكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مجنف وان ذلك غير جاهل تصله طفلا ذللا اما استدلال جماعه التكفير في هذه الايه وهو استدلال جاهل لان جماعه التكفير كما نعلم جميعا اغلبهم جفال شباب قائشون أو مثقفون غربيون وليسوا بدارسين للاسلام وإلا المسلم الذي درس الاسلام يتورع من التكفير بلا هساب تكفير المجتمع كله كما يقول بعض القائلين إلا الإسلام قد انتهى من زمان لا وجود له في جميع بقاع الأرض هذا العبارة في جميع بقاع الأرض لا وجود للإسلام يعني حتى في هذا البلد في بلد الحرمين لا وجود للإسلام ويريد أن ينشئ الإسلام من جديد ويبنى الإسلام من جديد نقول لهم. ذلك إسلامكم وليس الإسلام الذي أنزله الله في كتابه الداية المسلم حتى بالنسبة للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويطلق عليهم انهم النواغيس ليس من أسلوب الدعوة إلى الإسلام أن تبدأ بالتكفير وتعلن بالتكفير وتقوم بالتشهير وتعقم بالكفر على جميع المسلمين حيثما كان هذا جهل وأي جهل ولو كان فيهم فقهاء في جلسوا في المساجد فجمعوا الشباب وعلموهم الإسلام وقاموا بتربية إسلامية واعية وتصفية للعديد وتبسيع للأحكام. بعد ذلك يعرضون الإسلام على الركام عرضا عربا طيبا عاقلا نزيها بأسلوب النزيه لا بالتأكيد. وهؤلاء الركام الذين يحكمون بالقوانين ليسوا أسوأ حالا من في وهؤلاء ليسوا احسن حالاً من موسى وهارون ماذا قال الله لموسى وهارون في شأن فرعون؟ وقول له لينا للجنة والمن الحكمة ومن النص ومن الإسلام أن تعلن في كل مناسبة أنه لا إسلام وأن الحكام كلهم كفار. ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من سببكم وتكفيركم ثم إنكم تسببون وتشردون، ويذهب الشباب بحية لحمارتكم وتسرعكم جماعة التكفير بحية لبعض المثقفين الذين أثاروا الفتن ثم شردوا في العالم فبقي الشباب بدون قيادة يسجنون ويقتلون ويعذبون على حساب أولئك الأفندية الذين شردوا بشأن الحكيمه الدبلوماسيه بعد أن ورطوا الشباب فيما وردوا سائل اخر يسأل إذا أراد الإنسان إنكار منكر وعلم أن إنكاره أن في لهذا المنكر او ان إنكاره لهذا المنكر يسبب منكرا أعظم منه فماذا يفعل هل يرضى بهذا المنكر ام ينكر بقلبه ام يحيل الامر الى من هو منه جزاك الله خيرا وانا اقول للسائل انت ايضا جزاك الله خيرا هذا سؤال قالب علم رايت منكرا وعلمت او غلب على ظنك ان ازاله هذا المنكر يترتب عليه منكر اعظم ماذا تفعل قولك ترضى وتسلم لا عجزت عن ازاله هذا المنكر بيدك لأنه ليس لك شكر تنكر باللسان وتبين الحسن لأن هذا منكر فهذا حرام وهذه بدعه تبين باللسان ويكشي هذا الإثقات الإثم لا تأثن وليس بلازم أن يزول ذلك المنكر عليك أن تنكر بلسانك قال ما استطعت أن تقول هذا منكر هذا منكر انكرته ولو استطعت لازلته تنكره بلسانك وليس معنى الانكار باللسان ان تنكر وتنجح بان يزول ذلك المنكر الذي عليك ان تبلغ فرضنا انك لا تستطيع ان تنكر حتى بلسانك تنكره بقلبك ثم تعمل بالفكره التي اتى بها هذا السائل ان كنت ناصحا وانت طالب علم صغير ليست لك مقاله ولا لك شهره ولا لك قبول لدى الناس لانك غير معروف بالعلم بل اهل العلم من لهم جاه ولهم مكان تقبل كلمتهم ليجيلوا فإن زال ذلك المنكر على يد من وصفنا فأنت تشترك في الأجر إشاء لأنك دللته على خير لو كان كل طالب علم لشبابنا يفهم هذا الفهم وهذا الترتيب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في إزالة المنكر مرة منكم مكرم فليغيره بيدي متى ذلك إذا كانت لك سلطة في بيتك في مكتبك في حيك أنت شيخ الحارة في منطقتك أنت أمير المنطقة في إدارتك حيث توجد لك سلطة أي سلطة في لسانك ذلك إنسان عادي تنكر باللسانك ولا تتوقع ان يزول ذلك المنكر بانكارك فلأديت اديت ما عليك ما استطعت ذلك انكرت بقلبك ثم سعيت سعيا نزيها ناصحا بان تبلغ العقلاء والوجهاء والعلماء لازاله ذلك المنكر ويكون التعاون بهذه الطريقه بالتهابك واحترام وتذبيح لا سب ولا شتم ولا تشهير حتى تشهير شهد المنكر ولو كان عاديا او تشهير للمحل الذي حصل فيه المنكر او للقرية او للشارع غير بل الواجب ان تؤدي هذا الواجب بكل ادب واحترام مكتسبا الادب على الله لا ليقال بانك غيور بأنك شديد الحماس الحماس المجنون والغيره المنفعلة كثيرا ما تفسد ولا تصلح سأل الآخر يسأل، فيقول إن. شيئا ما يذكر في هذه الايام ان كان السؤال هكذا وتذكر الاعلانات عنه الحث على الاشتراك فيه وهي المراكز السيفية فيما تجتمع من الرحلات والمعسكرات والتمثيل المسرحي وغيرها نرجو منكم توضيح هذا الامر لان السائل يقول لاولادي اشتراك في هذا المركز الله المستعان جاء السيف وبدا النشاط في المراكز السيفيه كما بدا النشاط في الاسفار الى الخارج حقا ان كل اب غيور وكل مرب غيور يعيش في هذه الايام همم وقلقا اذ لا حول له ولا قوه في ازاله ما يحصل وأما بالنسبه لهذه المراكز الشيخيه من الصعب الهتم عليها كلها أنها لا خير فيها ومن السعد أي يقال إنها كلها خير القاعدة الشرعية إذا كان الأمر كذلك أمر مجتمل على الخير والشر ينظر أيهما الغالب إن كان الغالب هو الخير والشر قليل مغلوب يجوز خصوصا لطلاب العلم الذين يستطيعون يقولوا كلمته ان يقولوا في تلك المراتب ان يشتركوا لازاله ذلك الشر الاقل من الخير ولبيان الحق وعلى كل على كل مستطيع من طلاب العلم ان يحرص على حضور هذه المراكز لما تستتمل عليها هذه المراكز من المفاسد والمصالح معا بشرف النظر ايهما ابلغ اما ما ذكره حسان من الرحلات فيما مضى الرحلات في ام عادي لكن اليوم للرحلات معاني معاني سياسيه كانت هذه الرحلات كما اكتشف اخيرا انها ليست رحلات ترفيهيه ولكنها رحلات سياسيه يتعلم الشباب فيها كيفيه التخطيط للافساد لافساد المجتمع ومنافسه الحكام إن كانت الرهلات تستمل على هذه المعاني يجب إنكارها لكل مستطيع أن ينكر ولا يجوز الاشتراك فيها لأنها رهلات فساد وإفساد بهذا المعنى إن كانت الرهلات رهلات دعوة إلى الله رهلات عادية ليس فيها لا هذا ولا ذاك. لا، أما الرهلات التي للدعوة ينبغي المبادره للاشتراك فيها ان يخرجوا الى القرى والبوادي للدعوه الى الله ويفرجوا الى خارج البلاد شباب واثقون من انفسهم من اخلاقهم وعلمهم ذات اشراف العلماء الركبانيين هذه هي الدعوه التي تغني عما يسمى بجماعه التبليغ أما ما يجري في المعسكرات مما لا نعلم والتمثيل والحكايات هذه أمور أقول للمشرفين على هذه المعسكرات والتمثيل استكدوا الله ربكم في شباب المسلمين في أبناء المسلمين لا تفسدوا اخلاقهم ولا تضيع قوقاتهم بما لا يعود عليهم بالفائده بل بالمضره نصيحتي لا املك الا النصيحه ان يقوم كل ناسهم في انكار هذه المعسكرات والرحلات والتمثيل خصوصا في الاونه الاخيره لانها تبين لأنه تبين أنها تجتمل على أمور وأفكار سياسية الشباب الصغار قد لا ينتبهون ويحسبون أمرا عاديا ولكن الأمر ليس كما يتصورون الله المستعان سائل الياس رجل أفد حقين حقا من حقوقه الخاصة ورفض أن يذهب معي إلى المحكمة ولا تدبر السلطة تعطيني حقي منه انتدهوا لهذا التعبير الأخير ولا تدبر السلطة تعطيني حقي منه فماذا أعمل أيها السائل واسفك بأن السلطة تعجز أن أخذ حقك من هذا الظالم وهل أنت في هذا تحكي ما يقوله بعض الناس شكاية أو سحكي الواقع من المعلوق إذا كان المدين الذي عليه حقه أبع يذهب معك ما هي المريك المتبعه في البلد هنا؟ تأخذ الشرطة تجره بشرطة هذا شيء واضح. السلطة هنا تتمثل في الشرطة التي تذهب وتسوق هذا الرجل إلى هيث الرجل تهرب وقولك بأن السلطة تأجب عن ذلك غير صحيح انت كتبت خلاف الواقع اخشى ان تكون متاثرا في بعض التشويش هذه الايام الذي يقول لا بد من ايجاد لجنه لان الانسان يعجز اليوم ان يصل الى حقه في اي محكمه من المحاكم من محكمة إلى, محكمه الى محكمه الى ان يصل الى الملك يعجز لكن لو وجدت لجنة ما هي التي تنسو هذه الدعايه اشبه ما تكون تشبه الدعايات على بعض البضائع الفاسده لترويجها والا كيف نتصور ان المحاكم من اولها الى اخرها حتى يصل الامر الى ولي الامر تعجز من اخذ الحقوق من الناس حتى قرر نفكر لإيجاد لجنة تحقق هذا المرأة سنكون واقعيين هل هذا واقع؟ لا إتماما للاجابه على سؤال السائل نصيحتي السائل نصيحتي لهذا السائل ان يكون واقعيا وان لا يكون مخذوعا نحن كلنا نعيش في بلد واحد ما اعتقد ايها السائل احدا ان احد يصدقك بان السلطه تتاجل من حق من اخذ حقك الغريمي ما عتك إن كنت واطعيا إلا في الأب إن كنت مخدوعا أو مشوشا راجع ضميرا ولا يجوز أن نلبس على الناس خصوصا في هذا البلد الذي يعتقد حتى غير المسلمين بقوه الحكم في هذا البلد، وان الحقوق لا تضيء ولو انك استفسرت هؤلاء العمال الوافدين من السواقين وغيرهم اسالهم مسلما او غير مسلم ما شعوره وما انطباعه في هذا البلد سستسمع في عبارته الرفيق يقول السعودية الحكم قوي السعودية هي مطوعة السعودية البوليس قوي السعودية ليس في مشاكل وليس هناك موت ليل ونهار ما في موت ليل ونهار إيش معنا ما, ما تفسروا هذه الكلمة يعني لا لا إثالة ولا, ولا اغتيالة ولا نهبة ولا ولا علا ما يجري في الخارج هذا العباعات جميع الأمال الذين يعيشوا في هذا البلد عندكم مسلم وغير المسلم وتاتي تقول الآن السلطة تعجل أن تأخذ حقك من يدي هذا الإنسان لا هذا خلاف رواسر ما بعد الاسئله من آداب طلب العلم ان تكون الاسئله نزيها، اما ما يقوله بعض السفهاء في بعض طلاب العلم ان كل من يذكر الحكماء بطيء او يدعو لهم ويقول إنها دوله اسلاميه انه من العملاء ومن كذا ومن كذا كلام لا ينبغي ان يلتفت اليه كلام ساقط لا يقوله الا الساقطون نحن لا نفسي الولاء نعلن بالولاء فيجب ان نعلن نحمد الله ان كنا في ولاء سكان مسلمين لا نبالي من هذه الاقوال الرخيصه ولا نلتفت اليها وهكذا يجب طلاب العلم واهل الفضل الا يلتفتوا الى مثل هذه الكلمات السائقه وان يكونوا سرها في الدعوه للحكام ومحاوله التكريم بين الراعي والرعيه ليتحاببوا ويتعاونوا هذا الذي نزين الله دي. وارد السؤال يطلب الكلام عن سيد أهل الخلاف الناس في هذه، وحيل هذا السؤال على بعض أشرت التي سبق أن أمليتها لا عودة ولا إعادة. الذي يكتب يوضح السؤال حتى يفهم سائل يسال ما حكم من ترك فرضا واحدا حتى يخرج وقته بدون عذر شرعي من اخذ بالظاهر قوله عليه الصلاه والسلام الاهل الذي بيننا وبينهم صلاه فمن تركها فقد كفر من ترك فرضا واحدا متعمدا وبدون عذر اطلاق الكفر عليه وارد ولكن اهل العلم انما يختلفون هل كفره هو كفر دون كفر اي كفر عملي وليس كفر اعتقادي هذه نقطه الخلاف وعند ائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد تارك الصلاه في, هذه في مثل هذه الصوره يستتاب والا يقتل ويرى الامام ابو حنيفه بانه يسجن حتى يتوب في مثل هذه الصوره صوروا ترك ثلاثا واحده الحكم عليه بالرده من الصعوبه بمكان صعب كفره كفرا بواحا ناقش كيف الإسلام مسألة تارك السلام ناقش علمية مستفيضه ملخصها أمن أن من يترك السلاة احيانا ويسلي احيانا وقتل لا يهكم عليه بالكفر البواح لأن سيار الإيمان لا يزال متصل وان كان متقطعا لان الكفر خراب القلب وانما يحكم على الانسان بالكفر البواط اذا ترك الصلاه وأعرض عنها كليا اياما او شهورا او سنوات كما نسمع من كثير من الحجاج من يترك الصلاه عشر سنوات عشرين سنه اولئك الصلاه لا حظ لهم في الاسلام لكن الذي يقطع الصلاه هذا يرى شيخ الإسلام أنه يعامل معاملة المسلمين يصلى عليه ويدفر في مكابر المسلمين إذ كونه يعاتبه ضمير احيانا فيصلي دليل على, خراب على عدم خراب قلبي الخراب النهائي الذي هو الكفر وعلى كل العاقل هل الإنسان العاقل يرضى ان يكون ايمانه محل خلاف بين اهل العلم يختلف القائمه في ايمانك انت مسلم ام كافر لا يرضى عاقل لنفسه هذا الموت يقول السائل هناك احد الخطباء يقول ما معناه يجب علينا ان نجدد فهمنا لاحاديث الفتن هذا السائل يحكي ويحكي ما حكاه بالمعنى أرجو أن يكون مخطئاً فيما فهم هنا الخطوة من السواء بالنسبة لمن حكى عنه يجب أو لابد من إعادة أن نجدد فهمنا لأهاديث الفتن. الشيء الذي يخطئ فيه كثير من الشباب هذه الأيام محاوله الاستقلال بالفهم وترك فهم الأولين وهذا خطأ جسيل لا نستطيع أن نفهم النصوص من الكتاب والسنه الا بمفهوم السلف الصالح لو خالفنا تلك المفاهيم ودعينا نجدد لنا مفهوما اخر اخطانا وتركنا سبيل المسلمين وسبيل المؤمنين في هذه المناسبه ربما يقرا بعض شبابنا ما يقوله بعض الدكاتره يقول لا يسعنا أن نقول اليوم في قوله تعالى الرحمن على العشر السوى ما قاله مالك لا يسعنا أن نقول ما قاله مالك مالك من أنل أحد العمة الأربعة قال الاستواء معلوف والكيف مجهول والسؤال عنه بالحرم لا يسعنا هذا لماذا؟ أقول لأننا درسنا علوم اللغة العربية ودرسنا البلاغة لنا أن نجدد فهما غير فهم مالك ومن كان يعيشون مع مالك من الأئمة الأربعة الذين قال فيهم بعضها للعلم في أهل تابع التابعين يوجد أربعة من ائمه المسلمين يقال لهم هم أئمة الدنيا مالك بالهجاج والعيش من سعد بمصر والأوزاعي من الشام والسوري بالعراق. يقال لهم معين الدنيا في أحد الثاني هؤلاء المعين ومن قبلهم ومن بعدهم أجمعوا على ما قاله مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهور والسؤال عنه بدع عن الكافيين. يأتي دكتور اليوم من دكافة العصر درسنا. روح اللغة العربية ودرسنا البلاغة لا يسعنا أن نقول ما قال جمع مالك أنه يقول لا يسعنا أن نقول أن نتبع سبيل المؤمنين الأولين خطأ الجثيل يكتب في كتاب منتشر بين الشباب بالاختصار محاولة عن عن السلف الثالث في فهمنا للنصوص فقع واي فقع ثم يقول السائل ان الرجل يهتي خطبة فقيد ما ان الرجل اذا سب الحاكم فانه يذهب الى بيته امنا غير خائف وذلك في الدول الغربية فما رأيك في هذا المقال هذا قد يفتو عليه في أسماء المحاضرة من يعتقد بأنه قام الغرب عندهم عدالة وأن الفرد من أفراد شعبه أن يتبه واقف بين يدي ثم يذهب إلى بيتي امن لا يخاف لماذا لوجود العدل هناك؟ نقول لهذا الخطيب إن كان لديك هوايه للسب سب لا تدعو الناس إلى إذ هذه هوايه جديدة وإلا هل من المعقول أن تدعو الناس إلى سب الحكام؟ وفي هذه الخطوة يقول هذا الخطيق الحكام في الغرب يستشيرون الشعب بما نحكم بما نفضل أما هنا فنهن خلفائ لا هد يستشيرنا هكذا يقول خلفائ أدركت شيئا وفاتتك أشياء ايها الخطيق حكام الغرب إنما يستشيرون الشعب لأن الحكم حكم بشري هو الشامل هل انتوا؟ آراء استنسانات لكنك أنت هنا تعيش سهة حكم الإلهي فيما تستشار تستشار هل نقيم الهدى اليوم أم لا؟ هل في حاجة إلى هذا؟ هل ندعو يد السارق هل نقيم القصص؟ ولا هذا يتحاج إلى لا الحاكم المسلم إنما يستشير المستشارين في أمور غامضة مستهدثة في أمور الحرب أما في الأحكام لا حاجة الاستشاره واردة في أمور الغامضة إذا لم يستب، لم يستبن الحق وأما إذا كان الامر واضح إذا عزمت فتوكل على الله يجب ان تدرس ايها الخطير تدرس الفقه الاسلاميه فلا تضلل الناس بمثل هذه الخطب هذا مما يؤسف له ومن المنابر او بعض المنابر تطلب بمثل هذه الالفاظ السيئه والمثيرة اللهم المستعان وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد واله وصحبه اخي الكريم انتهت ماده هذا الشريط وحيث انه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده المختاره ولكن ان تقوم فئه من الناس بنصب نفسها تحت ظل حكومة سرعية وتخول نفسها عن تنسب نفسها هذا غير صحيح وغير صحي الإخلاق لأنه دخول حق في حب الذي ولي المراطب سواء قضاء أو إكتاء أو رفض هو ولي الامر الذي له البيعة على الناس وتون طائفه من الناس تعدو على سلطتها وتنصب نفسها رافعه للظلم على خطا لا شك مهما وجد من الظلم على حق السلطه ليس بهيكل لان العدوان على حق السلطه يوجد ان كل فرد يعن له ان يخرج على السلطه ويصيب سلطانها يفعل ولا نشك في ان من هؤلاء الاخوه من هو مقرد ويريد الحق لكن أخطأ الطريق أخطأ الطريق مهى ثلاثة ثورة بالإبن طائفة فنسب نفسها بجابة عن حقوق الإنسان الشرعية في المملكة العربية السعودية في أي شيء من يتولى من هذه الأمور إلا ولكن أمور أن فهم كل طائفة يروط لها تنصب نفسها مجابعة عن الظلم أو عن أي شيء هذا لا شك انه اعتداء على السلطه وسلب للسلطه في الجهه او في القطاع الذي قامت به هذه الفئة وإذا قامت هذه الفئة بدفع الظل فستقوم فئة في أخرى من الشيوعيين او العلمانيين او غيرهم لتبرز نفسها وتقول انا مظلوم كونكم تكسرون علي ان لا اقول رايي ولا أتكلم به هذا ظلم بكون من الظلم وتأتي طوائف الغداء بشدة انواعا تقول داول تتكلم الناس، شئ وإلا فهذا ظلم لا أكره في الدين كما يجد الآن المطالبة من بعض اهل الغداء المعروفين عند كثير منكم يطالبون بأن يرفعوا بدعتهم كما رفع أهل السنة سنتهم ولما لم يمحجموا قالوا نحن مغرومين قالوا نحن مغرومين فإذا جاء أحد يقول أنا مظلوم لأنني منعت فردية في الرقل. وقال الآخر الناجم الثاسر أنا مظلوم لأنني منعت فردية أشفاء رأبتها ما الذي أصلتكم علي إذا أحذبت فتاة وأحذبتني ما الذي يسرخه عليه؟ يقولون بيني وبينها؟ هذا ظلم فمعيار الظلم أمر لا قياس كل الذين يحصلون عند طلاق كل واحد يدعى أنهم مظلوم ونحن لا نتكلم في هذه النقطة بالذات عن الاخوه الطائفة الذين قاموا بالأمر لأننا نعلم أنهم لا يريد هذا الطلاق